صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضباب والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم بل عجبوا أن جاءهم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 A fel nem yúzoro a személy, főképpen, hogy a személy, főképpen, hogy a személy, főképpen, hogy a személy, الأرض بدّدناها وألقينا فيها غواصيا وأنبتنا فيها وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصروه وذكرى لكل عبد من ونَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَا مُبَارَكٌ فأنبتنا, فَأُنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وحب الحصيد أخلب آسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثوود فرعون وإخوانه طل، وأصحاب الأينكة وقوم تبع، كلهم كذبوا الرسل فحط وعيد، أفعينا بالخلق الأول بلهم في خلق، أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس. من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقره إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد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 كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطائك فكشفنا عنك كف بصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد من ناع للخير معتد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 وَمِنَ الَّذِينَ فَسَبِّحُوا وَأَذَّنَ الرَّسُولُ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِي الْمُنَادِ مِنْ مكان قَرِيبٍ يَوْمَ يسمعون الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الخروج. إن نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار وذكر بالقرآن من يخاف وعين